عشرة. استمع إلى الحوار ثم أعده زيد لاعب كرة القدم السلام عليكم وعليكم السلام أهلا بك يا خالتي أهلا يا زيد أنت تعبان اليوم نعم لأنني لاعب في فريق المدرسة ولعبنا مباراة تمهيدية اليوم فهمت ولذلك تعبت نعم وغدا عندنا مباراة مهمة إذن أتمنى لك الفوز غدا أشكرك يا خالتي